فقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيءٍ، وهم يسلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مما منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هؤلاء ما كان لهم يدخولوها الا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاين ما تولوا فثم وجه الله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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْسِينَ آيَةً 117. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 118. أرسلناك بالحق ولا تسأل عن أصحاب الجحيم